ولقد زيننا السماء الدنيا بمصائب وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير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 قالوا بلا قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انننتم الا في ضلال كبير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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي ثويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع ولا بصار ولا ما تشكرون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 قُل رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ نِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ لَّمِّ قُلْ هُوَ الرحمن آمنا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون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 وهو أعلم بالمهتدين فلا تُطِعِ المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتدنتين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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من نتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه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 وأما من نوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولمدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية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 فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا ياكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون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 ولو تقول علينا بعض لقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لغة نزاعة للشواذ تدعو من دبر وتولى وجمع فأوعى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ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 فَلَمْ يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغثر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِثَأَتٍ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاهًا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُ مَعْصَوٌّ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا قُبَّارًا وقالوا لا تذرن آلها تكم ولا تذرن ودم ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر وقد ظل كثيرة ولا تزيد الظالمين إلا ضلال مما خطئتهم فَأُدخِلُونَ رَأَى فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنصَاراً وَقَالَ نُوحُ الرَّبَّ لَا تَذَرْ عَلَى لَرْدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إلَّا فَاجِرًا كَفَاراً رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا